4. Rozaning foydalaridan yana biri shaytongga qahr ko'rsatishdir. Ma'lumki, la'nati shayton inson bolasini yaxshilikdan qaytarib, yomonlikka boshlab turadi. Inson yomonlikka yursa, shayton alayhi la'na xursand bo'ladi. Yaxshilikka yurup, Allohning amrini bajara keltirsa, u la'in xafa bo'ladi. O'zini qahriga qolgan hisoblaydi. Ro esa aynan o’shandaq ibadat tur. Roza ibadatini qirgan insan yamonliklardan qaytishi va Allahga tavo qilishi bilan shaytonga qahrr ko’rsatgan bo’ladi. 5 Rozanin faydalaridan yana biri rozadorning qalbi musafffa bo’lishidir. Roza tutgan insan doima Allah taloani kuzatib turganini his qirib yashaydi. Shuun uchun o’zi yolg’iz qanda ham, rozzasini ochishga jurat qilmaydi. Doimiy ravishda Allni his etib turish esa kishi qalbini musafffa qiladi. Uning qarbiga Allah muhabbatidan boqain narsa sig’may qoladi. Rozadar kishi o’z uz o’zidan yamalli qira olmay qoliishi ham shunndan. Demak, kim qalbi musaffa bo’lishini xalassa rozat tussun. 6 Roza tugan kishiini tutgan rozatatisabidan, gunohlari mag'firat qilinadi. Bu ma'lum va mashhur haqiqatdir. Roza haqidagi hadisi shariflarni o'rganish davomida bu haqiqatni yana ham ravshanroq ko'ramiz, inshaalloh. Demak, kim gunohlari mag'firat qilinishini istasa, roza tutsin. 7-roza tutgan kishi o'z rozasi tufayli farishtalar sifati ila sifatlanadi. Ma'lumki, yemaslik, ichmaslik va jinsi yaqinlik qilmay doimo itoatda bo'lish farishtalarga xos sifatdir. Roza tutgan kishi o'zining rozadonligi ila aynan o'sha sifatlarga sohib bo'ladi. Demak, kim farishtalar sifatiga ega bo'lishni istasa, roza tutsin. 8-roza ning yana biri rozadorning sabr-bardosh sifatiga ega bo'lishidir. Bu Bo'lsa, har bir inson uchun juda ham zarur sifatdir. O'z ixtiyoriga 30 kun turli ko'ngli xohlagan narsalardan o'zini tegangan kishi esa, kerakgicha sabr-bardoshga ega bo'ladi. Demak, sabr-bardosh sifatiga ega bo'lishni ro'za tutsinlar. 9-roza roza doriga rahm-shafqat sifatini shakllantirib mustahkamlaydi. Roza tutgan kishi o'z ixtiyoriy ila och qolib, chanqab, turli ko'ngil xohlaydigan narsalardan vaqtinchalik mahrum bo'lish bilan o'z ixtiyoridan tashqari och qolib, chanqab, dunyo lazzatlaridan bebahra bo'lib yurgan beva beshora kambag'ar fuqarolarga nisbatan rahm-shafqat qiladigan bo'lib qoladi. Doimo ularga yaxshilik qilib turish kerakligini tushunib yetadi. Demak Kim o'zida rahm shafqat sifatini shakllantirish va mustahkamlashni xohlasa, roza tutsin. Mana bu zikr qilingan narsalar rozaning bu dunyodagi ba'zi bir foydalari xolos. Rozaning bu dunyodagi boshqa foydalarini sanab o'tirsak, gap cho'zilishini e'tiborga olib, buni xohlagan zotlarni yana boshqa adabiyotlarga, jumladan ushbu satrlar sohobining boshqa kitoblariga murojaat qilishda Taklif qilamiz rozzaning ohratdagi faydatari esa juda ham ko'p bo'lib ulardan bazilarini shu babni va undan keyingi bablarni sarflash davomida o'rganz insha Allah subhanahu subhanhu va taala qur'ani karrimda marhamat qilib atgan ki Azubillah himmina Shaytonin rajim Bismillahirrohmanhim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus-siyamu kama kutiba alal-lazina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat Allah ta'ala ey iymon keltirganlar sizlarga ham xuddi sizdan oldin o'tganlarga farz qilinganidek roza farz qilindi shoyatki taqvo qilsangiz degan Bu oyatni Karimani Alloh Taolo ey iymon keltirganlar deb mo'minlarga mahbub nido bilan boshlamoqda. Muhim va mashaqqatli ishni taklif qilishdan oldin o'zi yaxshi ko'rgan va uning uchun har qanday mashaqqatni ham bo'yniga olishga tayyor turgan sifatni eslab qilingan nido ish ditchida bo'lajak ishga qayrat bilan kirish ruhini uyg'otadi. Alloh Taolo ham Musulmanlarga ota muhim ibodat, rozanining farzligini amri etishdan oldin ulariga "Ey e'moan keltirganlar" deb nida qilmoqda. Oyat ma'nosidan kelib chiqib, roza yangi ibodat emas, balki barcha dinlarda qadimgidan bor ekanligini tushunamiz. Chunki unda "sizlardan avvorgadirga farz qilinganidek, sizlarga ham roza farz qilinadi" deyilmoqda. lar tariixini organim çıkan ulamamolar taqidlashcha berçe dinlarda hatta ilahi bo’lmagan dinlarda ham roza ibadati bor ekan Lekin uni ada etish turgicha bo’lgan Baze dinlarda ma’lum avqatlardan gina o’zini tiyb yurishni rozadib tushuneladi Misal uchun nasoralarda hayvandan çıkan ozuqa mahsurtlaridan o’zini tib yurishni rozadi ilaadi ularning rozasining muddati 40 kun bo'ladi. Nasroniy daldan turli mazhablarida rozalari ham turlicha. Islomda roza haqiqiy ilohiy ma'noni kasb etgan ibodatdir. Oyati karimaning so'ngida Allah taolo shoytki taqvodor bo'sangiz deb rozadan ko'zlang'an asosiy maqsadni ham bayon qilib qo'ymoqda. Demak Roza ham taqvo yo'llaridan bittasi. Roza tutgan kishi qalbidan taqvo ruhi o'yqonishib kerak. Agar kim roza tutsay-yu, qalbidan taqvo hissi o'yqonmasa, u odam haqiqiy roza tutmagan bo'ladi. Roza havoiy nafsning noorun qo'zg'alishlarini yo'lga solishga, to'g'rilashga, shahvatni jirovatlashga, qorin taraflarini ham izga solishga xizmat qiladi. роза нафс балосidan qutulib Allohning to'oatiga xoris ajrab chiqishga yordam beradi Kimki iymon va iqod bilan roza tutsa Alloh taolа o'sha bandani taqvo deb nomlanuvchi ikki dunyo saodatiga erdituvchi baxtga muayassar qiladi Alloh subhanahu va taolo boshqa bir oyatda marhamat qilib aytadiki Auzu billahi minash shaytonir rojim Bismillahirrahmanirrahim Şahr-u Ramazana الذي unzide fihi l-Kur'an hudan linnasi ve bayinati minal huda ve l-Furqan faman shahide minkum shahra faliyasumu yani Ramazan ayiki unda adamlarge hidayat hemde hidayat furqandan ibarat açık bayinat der Kur'an sizдан kim osha oyda hozir bo'lsa bas rozasini tutsin bundan avvalgi oyatda roza sanoqli kunlar fazl qilingdir degan edi aytilgan edi bu osha oyat sanoqli kunlar ramazon oyi ekanligini bayon etmoqda aynisoqda ramazon oyini fazlda ham zikr etibdi ramazon oyi ki unda odamlarga hidoyat Hamda hidoyat furqandan furqondan iborat ochiq bayyinotlar bo'lib Qur'on surilgandir. Ramazon oyi yil ichidagi eng afzal oy hisoblanadi. Uning fazlida ko'plab hadis shariflar vorid bo'lgan. Shuningdek ulug' allomalarning so'zlari, madhlar, she'rlar aytilgan kitoblar bizilgan, lekin Ana shu yuqorida aytilgan ta'riflarning gul tojisi Robbi olamining o'z karamida aytgan madhidir. Ushbu oyatdagi ta'rif Ramazon sharifning eng ulkan fazilatlari haqidadir. Ya'ni unda odamlarga hidoyat hamda hidoyat-furqondan iborat ochiq bayonotlar bo'lib Qur'on tusurilgandir. Allah Ta'ala, uzinin abadi mucizesi, qiyamatke ca insaniyetke hidayet buladigan kitabı, Qur'ani kerimini tushirish vakti qilib, Ramazani şerif ayini qilganining o’zi, uzı, bu ayinin faziletini yüksakke kütirganiden dalalat. Indi isa, nur üstüge nur, fazilet üstüge fazilet qoşib, roze ibadetini ham, hudduşu Ramazan ayida, farzqilmaqda. Sizden kim u ayda hazir bo’lsa, bas rozasini tutsun. Kim ramazan oyiga sox salamad yetsa. Uning yangi oyning shohidi bo’rsa, Yaki ramazan oyi boşlangining xaari yetsa rozasini tutsun. Bu farmon umumidur. Lekin odamlarda yangi umumi farmon tuşti, Kim bo’lishdan qattiy nazar, Amma roza tutishni farz ekan degan fikr chiqmasligi uchun ushbu hukumdan istisno qilinganlar yana bir bor zikr etilmoqda. Mazkur oyatlardan quyidagilar kelib chiqadi. Birinchi. Ramazon oyi rozasini tutish har bir iymonli zot uchun farz ekanligi. Bu farzni inkor etib Ramazan köllarinin birar lahzasini uzunursuz roza tutmay o’tkasa bo’ladi degan odam kafir bo’ladi. İkinci roza tutuş avvarga dinllardaə barligi. D Der haqikatS şilabb o organiib çıkilssa berçe dinlerde hatta samavi emas soxta dinlarda ham roza tuş bor. Binabarın rozni inkaqrgan şxs manlerini inkar kırgan boladı ve buşi adamillik daairesiden çıkadı 3ü roz tutken kişi taklar boladı 4ü roz sanafli külller dur kopemez bir izleçi de 29 yaki 30 gün kallas 5 İslam'da Ramazan ayi rozasini tütüş farz qiringan. Oşa şey ay qaçan ki isa, oşan da roza tütüş girek. Başka ayinin rozasini tütüş ila farzni ada etirgan bulmayida. 6 Qur'an-ı Kerim ham Ramazan ayida tüşürülgendir. Bu isa, uz növvati da Ramazan ayi şahni gashan, şerefiya şeref qoşadi. Çünki Allah ta'ala da rozanı tuşning emr qilinleşiinin o’zi bu ay uchun ulkan şanı şeraftır. Endi Allah daala o’zining axirgi kitabı Qyamat kunigacha bağqi qladigan ulkan mucizesi Tilavati ibadet Berçega ikki dunya saadetini tapış üçün ilahi dastur vurmuş Qur’'ı karimni Ayyn şu ayda tuşürüleşi hem beciz emmez. Bu Ramazan ayinin Allah Ta'la Ta huzuru da Gayet şerefli ay ekeniden Talalet beredi Yettinci Kur'an-ı Kerim Adamlar uçun Hidayet ekenlige Malum ki, Her bir adamı hidayet qiluvchi Yol korsatı uçuge muhtaç Bulmasa İşşatab En yaşlı hidayet esa Allah'ın hidayeti Yani Kur'an-ı Allah'ni hidayet eden başka narsa isa zalalettir. Sekizinci Qur'an-i kerim furqan yani yakshi yaman hak batilni acratuci ilahi farklavçıdur. Qur'an yakshi diganlerse yakşidur. Qur'an yaman diganlerse yamandur. Qur'an hak diganlerse hak dur. Qur'an hak diganlerse batildur. Indi رمضان فازل حقا كرغم هديس شرف للم ورغنشك عن عنس بن مالك رضي الله عنه قال نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فكان يعجبنا أن يجي الرجل العاقل من أهل البادية فيسأله ونحن ونحن نسمع فجاء رجل من أهل البادية فقال يا محمد أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك قال صدق قال فمن خلق السماء قال الله قال فمن خلق الأرض قال الله قال فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل قال الله قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونسب هذه الجبال الله أرسلك قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا خمس سلوات في يومنا ويالتنا قال صدق فبر الذي ارسلك الله امرك بهذا قال نعم قال وزعم رسولك ان علينا زكاة في اموالنا قال صدق قال فبر الذي ارسلك الله امرك بهذا قال نعم قال وزعم رسولك ان علينا صوم شهر رمضان في سنتنا قال صدق قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال صدق قال ثم وله قال والذي بعثك بالحق لا أزيدن عليهن ولا أنقص منهن فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخل أن الجنة وزاد في رواية فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من من ورائي من قومي وأنا ضمان بن فعلبة أخو بني سعد بن بكر رواه الخمسة إلا أبا داودا Anas ibn Malik roziyallohu anhudan dan rivoyat qilinadi. sallallahu sallallohu alayhi va bir narsani sorashdan nahi qilingan edik. Bizni badaviy ahli bir oqil ahl kishi kelib, o zotdan savol surayotganini eshitib turishimiz qiziq edi. Bas bir kuni ahli badiyadan bir kishi keldi va "Ey Muhammad, bizga yuborgan elching" seni elbbattta Allah yuubganinin dava qida ettgani dedi Tog'ra aytibdi dediler Asmanlı kim yaratkan dedi u Allah dediler Yni kim yaratkan dedi Allah dediler Man bu avlarını kim tiklab qoydi va ular degi nəsəini payda dedi Allah dediler Unda qlsa Osmonli yaratgan yerni yaratkan ushbu taglarının tikilagan zot ila qasam ki seni Allah paygambar qilib yubardı mı dedi ha dediler senin el bir keçe kundüz beş vaqt namaz fast ekarligini dava qıldıdı dedi tog'raibdi de, dediler seni paygamber qilib yubargan zot ila qasam ki bunusenge Allah buy yurdi dedi ha Dediler Sening elching bizga malu dunyomizdan zakat fars qilinganini dava qildi dedi Tog'ra etibdi Seni paygambar qilib yuubgan zot ila qasam ki bunisenga Allah buyurdimi? dedi Ha dediler Sening elching her ile Rarama Amazon oyrzasi fars qilinganini dava qildi dedi Tog’ra etibdi dediler. Seni Peygamber qilib yubargan zot bilan qasam ki, bunu sengi Allah buyurdu mu? Dedi. Ha dediler. Seni elçin qadir borgarlarga baydini haç kiliş fars qilinganini dava kıldı, Dedi. Doğra etibdi, de, Dediler. Sonra o kişi, Seni haq ila yubargan zotga qasam ki, Mana şudarga ziyada hem qilmeyman, Ulardan kam hem qilmeyman, Dedi. qaytib ketdi. Payg'ambar sallallohu aleyhi va sallam agar rostgo'y bo'lsa, albatta jannatga kiradi, dediler. Yana bir rivoyatda u kishi sen keltirgan narsaga iman keltirdim. Men o'z ortimdagi qavmimning ertisiman. Men Bani Sa'd ibn Bakr qabilasidik, Zimhom ibn Sa'laba ban, dedi deirgan. beshavlaridan faqat Abu Dovud rivoyat qilmagan. Sahobaning iromlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan ko'p narsani o'rganishga mushtaq bo'lib yashar edilar. Lekin turli vaqoyalarda bo'lmagan narsalarni so'ray berish islom ummatiga og'irlik yaratishi mumkinligi e'tiboridan Alloh taolo ularni turli narsalarni so'ramanglar. əgər ular sizlərgə zahər bolsa, yamallıq költürür də, manqırgan idi. Şunun üçün ham unca unca nərsəni yürək yütüb, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmdən sorayı almaz idilər. Bu, əlbəttə həcət düşmədən nərsələr haqqıda edi Həcət bolsa, soraş vəzübdür. Sahabə-i ham həm əndəyi vakitdə dərhal Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdə səlləmdə səval birer hajat tushmay turgan narsalarni esa ahli badiya ya'ni sahra ahlidan biror oqil odam kelib so'rab qolsa-yu, buning savollariga payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bergan javoblardan biz ham foydalanib qolsak, deb intizor bo'lib turar edilar. Bir kuni Banisad ibn Bakr qabilasiga mansub Zimam ibn Sa'labah Sa isimli kişi kelib si Peygamber sallallahu aleyhi Was savallar soray boshladi uning bu kelishiga payygamber sallallahu aleyhi Was sellllam tamonidan ularga yubarilgan ilchining әйtgan gapleri sabab borup edi Ma’umki payygamber sallallahu aleyhi Wasalllam turli yerlerga jumladan Sahra'i qabiləlerdi ham İslamga davat quuvchi o'z ilçəini yubarar ediler. الله اكبر الله اكبر الله الله اكبر اشهد ان لا اله الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله على الصلاه حي على الصلاه على الفلاح حي على الفلاح وتقامت الصلاه قد قامت الصلاه الله الله اكبر لا اله الا الله อัลลอฮุอักบาร์ซุบฮานัลลอฮิวัลฮัมดุลิลลาฮิกัสบุกัมตะฮันนัจจังกุนไนกอรูนะชะนตุนบิสมิลลาฮิอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีน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 وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر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 خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها, خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنهم ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهِ الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله الله اكبر سمع الله لمن حمده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 الله أكبر As-salamu alaykum wa rahmatullahi. As-salamu alaykum wa rahmatullahi. as Alhamdulillah, Rabbil Alameen, Arrahman, Arrahim, Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'iin اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين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 وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا إِذَا مَتَّقَوَ وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوَ وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوَ وَأَحْسَنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ الله أكبر امي الله لمن حمده الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر.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 ين <تصفيق> ياأَُهَا الذيينَ آمَنوا لا يَبلل وَكُم اللهَّهُ بِشَيء مِن الصَّيدِ تَنَهُ أَدكُم وَرماحكُم لعلممَ اللهَّهُ مَنْ يَخَافُ لعلملَمَ اللهَّهُ مَ يخَافُهُ, ليعلم الله من يخافه بالغيب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 يعلمموا أن اللهَّه شَديد العقاب يعلَوا أنن اللهَّه شَديد العقابِ وَأَن اللهَّه غَفُور الرَّحيِيم ماَا عَ الرنصُول إِبَلَ وَلَّهُ يَعلممُ ماَا تُبَدونَ وَماَا تَكْتمون قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبدلكم تسؤكم وان تسالوا عنها حين ينزل القران تبدلكم وان تسالوا عنها حين ينزل القران تبدلكم عفا الله عنها وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بُحَيْرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا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 وَلَ كانَانَ أَبَأُهُم لا يَعلمونَ شَيْ وَلَا يَهتَدُون يأَُّهَ الذيينَ آمَنُوا عَلَيكُم أَمْ فُسَكُم لا يَضُّكُم م ضَالَّ إذَا تَدتُمْ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 وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبًا وَلَا نَكْتُمْ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا ٰۗ إِذَا اللَّ مِنَ الآثِمينَ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبًا وَلَا نَكْتُمْ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِنَّا إِذَا weighI فإن عثر على أنهما استحق إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان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 Ya Allahu liman hamida Allahu akbar subhanarabbiyal akbar Allahu akbar Allahu akbar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 وَإِذْ تخْلقُ مِن الطّينك هيئاتِ الطَّيرِ بِإذني فَتَفُخُ فيِيهَا فَتكُ طَيرًا بإذني وَتُبِئُ الْ الأكمَهَا وَأَبََصَ بِإذني وَإِذْ تُخْرِرجُ المَوتَابِ إذني.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 قَالَتْ تَقَبَّلَ اللَّهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قَالُوا نُرِيدُ أَن نَّأْكُلَ مِنها وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ قال عيسى بن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائده من السماء تكون لنا عيد تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا وايه منك وارزقنا وان خير الرازقين قال الله اني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين الله أكبر سمع <سؤال> الله لمن حامده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر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 إِذ قَا اللهَّ يعي سسَبَنَ مَغَْمَاءأَن تَقُتَ لَِّ سِتَّخِذُون وَأُّ إِلَهَينِ مِن دُونِ الَّ قَا سُبحَانكَ ماَا يَكُ ل قَا سُبحَانكَ ماَا يَكُ ل أَنْ أَقُول مَا لَسَل لي بِحق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 إنِن تُعَذِبهُم فَإِهُ مععبَادكَ وَإِن تَغْفِ لَهُم فَإِكَ أَن تَ العزيزُحَكِيم قَالَ اللهَّهُ هذاَا يَومُ يَم فَعُ الصَّادِقِينَ صِدَقُمْ قَالَ اللَّهُ هذا يَومُ يَمْ فَعُ الصَّادِقِينَ صِدَقُهُم, قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم.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 و هو على كل شيء قدير الله اكبر سميع الله لمن حمدا الله اكبر سبحان الله أكبر. الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سبحانه ذي الملك والملكوت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 الله كبار الحمد للله رَّ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 <تصفيق> الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور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 أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَّا كَانَ هُمْ فِي الْأَرْضِ مَلِمًّا لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تحتهم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 وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يَنْظَرُونَ وَلَوْ جِعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجِعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ وَلَقَدِ اسْتَهْزَأَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَمَا عُذْرُكُمْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ قُلْ لِمَنِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لِّلَّهِ كَانَ بَعْلًا نَّفْسَهُ الرَّحْمَنُ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 قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ اتَّخَذْتُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَهُوَ يُطْعَمُ وَلَا يُضْعَمُ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 مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ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 صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةٌ قُلْ إِلَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ و اوحي الىي هذا القران لئ انذركم به ومن بلغ ا انكم لا تشهدون ان مع الله الهه اخرى قل لا اشهد قل انما هو اله واحد قل ان فانما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذيَّينَ خَصِِرُوا أَفُسَهُ فَهُم لا يؤمِنُون وَمَنْ أَظلَمُ مِ نِفْتَرار لَ اللَِّ كَذِبًا أَو كَذذَّبَ بِآيَاتِ إِهُ ل يُفلِحُ الظَّالِمُون وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ ثُمَّ لَمْ تَكُمْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ أَنظُرُ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ قَالُوا وَفِي نُقِيمُ الصَّلَاةَ وَلَكِن لَّا نُؤْمِنُ بِمَا تُبَشِّرُونَ بِهِ ۖ قُلْ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 وَإِن يُهْلِكُنَا إِلَّا أَنفُسُهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَلَوْ تَرَى إِذْ يُقْفَؤُونَ عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بل بدى لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا نهو عنه وإنهم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 قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَزْيَرُونَ وَمَا دنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون الله أكبر سمع الله لمن حمده Allahi waqbal. Allahi waqbal. Allahi waqbal. Allahi waqbal. As-salamu alaykum wa rahmatullah As-salamu alaykum wa rahmatullah as Akbar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 قدْنْ عْلَمُ إِهُ لا يَحزُنُ كََّذ يَقُلون فَإَِّهُ لا يكَذبُونَ كَولَكِ الظَّالِ مِينَ بِآياتِ الل يَجِحَدُون وَلَ قَدْْ كُ الذِبَة رُسُلِّ قَبللِكَفَصَبَروا عَ مَا كُذبُ وَأُذُ فَصبَروا عَ مَا كُذذِبُ وَأُذُ حتىََّ أَتَهُمْ نَصرنَا حََّ أَتَهُم نَصونَا وَلامُ بَدِّلَ لِكَلماتٍ اللَّ وَل قَدْ جَأَكَمِنَّ بَئِمُرسَلين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 فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ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 والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم فِي الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم ق الأرأَيتَكُم إن تكُم ذاَابُ اللهَّ كُل يِأتَكُلأَرَأَيتُم إن تكُم ذاَابُلهه أَو أتَتكُم الساعَة أَغَييرَ اللهه تَدُعون أَغَيرَ اللهَّ تدعون إن كنتم بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ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 فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتًا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَاهُمْ مُبْلِسُونَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُ أَكْبَرُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَتْ اللَّهُ أَكْبَرُ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 قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم انظر أنا يصدفون انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة بَأُوتَ تَن أَوْجَهَرَةَ هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ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 إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيِّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ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 سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت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 Allah-u-akbar-u Alhamdulillahi rabbil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 قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدَ ضَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَ مِنَ الْمُهْتَدِينَ قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ يَقْصُصُ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ قُل لَّوْ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقَضَيْتُ الْأَمْرَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ وَعندَهُ مَفَاتِح الغَيبِ ل يَعلَمُهِلهُ وَعندَهُ مَسَاتِح الغَبِ ل يَعلَمُهَا إَِّهُ وَيعلَمُ م في السَّمواتِ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 wa la ratbi wa la yabisin illa fee kitabin mubiin Allahu Akbar Semi'Allahu liman hamidah Allahu Аллаху акбар Аллаху акбар Аллаху акбар Алҳамду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 وَنِيلٍ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لِقَضَاءِ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ويرسل عليكم حفظه حتى اذا جاء احدهم الموت توفته رسلنا توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا الى الله مولاهم الحق ala <ألا> لَهُ alhu <الحكم> وَهُوَ alhu alhukm wa huwa asrara alhhasibin qul man yunajjiikum minh zhulumati alberri walbahri tadu'unah tadu'unahu tadaru'an wa khufyata لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قُلْ هُو القَادِر على أَ بَعثَعَلَيْكُم مَْذَادًا مِن فَوْطِكُم أَْ مِن تَ تحتِ أَجُلِكُمْ أَوْ يَلبِسَكُمْ أَو يَلبِسَكُم شع وَيُذ قَ بَأْسَ بَعْكُ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ أَسْتَغِيثُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ لِكُلِّ نَبٍّ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ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 وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ, ولكن ذِكْرًا لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ الله أكبر سمع الله لمن حمده Аллаху акбар Аллаху акбар Аллаху акбар Аллаху акбар As-salamu alaykum wa rahmatullah as alaykum wa rahmatullah Allahu akbar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 لَسَ لَها مِن دُون اللِ وَل وَل شَفع وَإِن تَعدِ الكُلَّ عدل للل يؤخذمِهَا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 قُلْ <سؤال> <Kul> أَنَا أَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَذَلِكَ اسْتَهْوَىٰ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَىٰ ٱتِّنَا قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ الهدى وَمَنْ يُرِدْ مِنْكُمْ أَنْ يُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوا هُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ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 سمع الله لمن حمده الله وكرمه الله وكرمه الله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 سَمَّا مَا أَفْلَقَ لَا إِلَّا يَهْدِنِي رَبِّي قَال لَا إِلَّا إِنْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً عَن قَلْحَةٍ قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ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 لا اله وَلَا هو قد هدا ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا واسع ربي كل شيء علما أفلا أَوَكَيْفَ تَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بالله مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بالأمن إن كنتم إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك, أولئك لهم الأمن وهم مهتدون Аллаху акбар. Самиа Аллаху liman hamida. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Аллаху акбар. law okay. like a um... السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سبحان الحنان المنان سبحان جديان المعروف بالاحسان والموصوف بالغفران مرحبا مرحبا شهر رمضان مرحبا مرحبا يا شهر التراويح والتسابيح وختم القرآن هذا شهر أول رحمة وأوسطوا مغفرة وآخروا عطق من النيران لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار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 وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كُلَّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدُ وَسُلَيْمَانُ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُون وَكَذَالِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاس وُلُم مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ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 أُولَٰئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا أُولَٰئِكَ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أولائك الذين هدى الله فبهداهم اقتدوا قل لا اسالكم عليه اجرا قل لا اسالكم عليه اجرا هو الا ذكر للعالمين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 وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَن حَوْلَهَا وَالَّذِينَ لَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ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 الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْغُونِي بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ وَكُنْتُمْ عَن آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فَرَادَ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مرة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 لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر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 إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله فالق الحب والنوى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّى تُفْكُونَ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ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 قد فصلنا الآيات لقوم وَهُوَ وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها طنوان دانية وجنات وَجََّاتِ مِنْ أَعْنَابِ وَزَّيتُونَ وَرُم مانَ مُشْتَبِه وَوَيرَ مُتَشَابِ أُظُر إلَ ثَمَرِهِ إذَا أَثْمَ رَوَيَنَّيه إَِّ فِي ذَلِكُم لَآيَاتِ لِقَوْمِين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 بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ له صَاحِبَةٌ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عليم ذالكم الله ربكم لا اله الا هو وخالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الابصار لا تدركوا الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير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 وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيل وَلَا تَصُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَصُبُّ اللَّهُ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُم بِهَا إِلَّا مَن شَاءَ وَهُوَ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 السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله الله اكبر سبحانك اللهم رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 ولكن اكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا والشياطين الانس والجن يوحى بعضهم الى بعض يوحى بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما؟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 إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَقُولُوهُ مِمَّا ذُكِرَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ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 وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر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 أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ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 قَدَ فَ الصَّنَآياتِ لِقَوم يَذكرُون قَدَ فَ الصَّنَآياتِ لِقَوم يَذكرون لَم دَُ السَّلَامِ عِندَ رَِّهم وَهُوَولّهُم بِمَا كانَوا يعملون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 وَالشَّهِيدُ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخرين إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ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 السلام عليكم ورحمه السلام عليكم ورحمه الله سبحان ذي الملك والملكوت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 وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَجَعلُوا للِلَّهِ مِما ذَرَأ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنعَامِنَ صبًَا فَقالوا هذا لَِّهِ بِزَْمِهِم وَهذَا لِشُرَكَنَا فَمَا كانََ لِشُركَ إِهِمْ فَلَا يَصِلُوا إى اللهَّ وَمَا كانََ لِلهِ فَهُوَ يَصِلُ إلَ شُرَكَانائِمْ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 وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن شَاءَ بِزَعْمِهِمْ وَأَنَّ أَنْعَامًا حُرِّمَتْ ذُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ وَأَنْعَامٌ لَّا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ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 خَصَِ الذي ن قَتَلوا أَولدَوم سَفَهم بويْرِ علمِ وَحََمُ مَا رزَقمُ اللهَّهُ فتراأَ على الله الله. قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر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 إِنَّهُ لَكُم عَدُوٌّ مُبِينٌ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنْ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ أَنَّ الذَّكَرَ يُنْحَرُ مَا أَمِلُّ أُنثَيَيْنِ أَمْ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامٌ أُنثَيَيْنِ Nabbi'ooni bi'ilmin in kunntum sadiqin. Wa min al-ibil i'thnaini wa وَمِنَ al-baqar i'thnaini wa min قُل اَن الذَّكَرَيْنِ حَرَمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمْ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بهذا فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ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 لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتا او دما مسفوحا او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فصا اهلل لغير الله به فَمَ يضُرَغَيْرَ بغون وَلَا عَم فَإِنَّ رَبَّّك فَمَِضُرَ غَيْرَ بَاغِيون وَلَا عَم فَإِن رَبَّكَ غَفُور الرَّحيِيم وَعَلََّذ نَهَادُ حَررَمنَا كَُّذِي ظُفُرُون وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا وَمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَاءُ أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعِظَمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبِّي ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَ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 لا يُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ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 والضالين وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون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 أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلِ انْتَظِرُوا إِنَّمَا أَنْتُمْ تَنْتَظِرُونَ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شيء إَِّمَا أَمْرُونم إلَى اللهَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كانَانوا يَفعلالُون مَنْ جَ أَبِالحَسَنَةِ فَلَهَُ عشْروا أَمْسَالِهَا مَنْ جَ أَبِحَسَنَةِ فَلَوا عشْرُ أَمْثَالِهَا من جاء وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قَيِّمًا دِينًا قَيِّمًا مِلَّةَ وما كان من المشركين قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين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 وَوهوَ الذي جَعللَكُمْ خَلَ إِفَ الأضِ وَرَفَع بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَْضٍ دَرجَات لِيَبلَلُ وَكُمْ فِي ماءتَكُمْ وَوهوَ الذي جَعللَكُمْ خَلَ إفَ فِيأَررضِ وَرفَع بَعضَكُمْ فَوقَ بَْضٍ دَجَاتِ لَبلَلُ وَكُمْ إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر.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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سبحان ذي الملك والملكود سبحان ذي العزة والعظمة والقدرة والكبرياء والجبرود سبحان الملك الحي الذي لا ينام وَلَا يموت صبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار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 صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهِ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهِ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 إِلَاهِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ الله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 الله أكبر Assalamu alaykum wa rahmatullah. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Subhanahu alaykum wa rahmatullah. Subhanahu alaykum wa rahmatullah. La ilaha illallahü wa ahla hu la sadiqu la hu wa alaykum wa shaykhun wa rahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim, Rabbana teqabbel minna, inneke entes sami'l al alim, wa tuba aleyna inneke entes tawwaburrahim. Allahumma a'inna ala zikrika wa shukrika wa husna ibadetik. Allah Ta'Allah imanla. Savab umidi dakilgen ibadetlarimizna, taaatlarimizna, dargahinde khusna kabul aylah. Tütgen rozalarımızna, okugan tarawih namazlarımızna, Allah Ta'Allah gunahlarımız ucun maghfirat bolishliige vesile aylah. Allato'la hammalarimizni Ramazon oyidan ko'plab ajr savoblarni kasb qilgan holimizda, gunohlarimizdan faroq bo'lgan holimizdan chiqishligimizni nasib aylab. Robbbi, bu jamlanishimizni o'zingizni roziliging uchun bo'lgan jamlanishlardan bo'lishligiga nasib qil. Alloh taolo jamoatimizni ichidagi bemorlarimizga shifo-i komil, shifo-i ojil ato qil. chekka andatlarinda gunohlar uchun kafforat bo'lmoqligini nasib qila. Hojatlarimizni ravo qil, mushkullarimizni onsol qil, qarzlarimizga Alloh najot ber. Alloh taolo ota-onalarimizni, duo og'oylarimizni umrlariga, rizqlariga baraka ber. Haqlarimizga duo go'y qil, farzand-zurriyatlarimizni salohiyatini ato qil. Alloh taolo jamoatimizni bosgan qadamlariga ajr-i hasanot yoz. Yurtimizni Afatlerden, Yamanliklerden uzin esra, Yurtumuzna cennet mekan <messim> yurtlerden, Halkımızna uzini razı qiladigan halklardan burişlikini muvaffaq aile. Bir orda hizmet qilip turgarlarına, Hammalarına qilayabgan hizmetlerge, Acrlarına kupaytiribir. Allah Ta'ala hammamızna dunyaya ahiret, Saadetiga uzin musharraf qil. Rabbena aetina fid dunya hasana.